من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم رعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اهل الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجنا عذبه في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله.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 122-فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبه السبيل 123-كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 124-وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم, وما نهاكم عنه فانتهوا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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريب ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء.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 129. نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولاد هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أزلنا هذا القرآن على جبل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 126- هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 127- هو الرحمن الرحيم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 أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.